واحد بيقول لي لقد دخلت على بعض المراطع الانترنت غير منصيحية لكي اعرف يعني شو بيقول من ضمن الحاجات الا الاخت في الانترنت ده ان بولس الرسول قد خالف تعاليم تلاميذ المسيح وهو الذي قد ساعد على التبشير بلاهوت المسيح لا مش بولس الرسول وحده اللي ساعد على التبشير باللهوت المسيح مخالف التلميذ فيوحنا الحبيب في اول انجيله في البدء كان الكلمة كان عند الله وكانت كلمه الله يعني او في يوحنا عشر ثلاثين المسيح بيقول انا والاب واحد او في يوحنا عشرين لما توما بيقولوا ربي وإلهي او في يوحنا عشر من راني في راى الاب انا في الاب والآب في يعني مش بولس الرسول بس اللي اتكلم عن لاهوت المسيح كذلك معجزه الخمس خبزات والسمتين تقريبا هي المعجزه الوحيده التي ذكرها كل الانجيليين الاربعه وفيها عنصر الخلق وعنصر الخلق يدل على له يعني خمس خرطات لسمكتين وبعد كده في اثناشر عصا مملوءة من الكسر كل ده جنب خلق مادة جديدة مكانيش موجوده ودي قالها جميع الرسل وكمان في مثل الرسول في التبشير انجيل مده في التبشير جميلات المسيح ويدعى اسمه اسمهم المنير الذي تفسيره الله معنا فما نحبش نقول ان دجوج الرسول هو وحده اللي بيقول الكلام ده لم يقرا باقي اقوال الاباء الرسل وبعدين بيقول برضه من غير حاجات ال اللي سمحها أو أراها في الانترنت أن العقائدة المسيحية مأخوذة من الكثير من العقائد الوثنية القديمة لأنها تشبهها وخاصة التسليس والتوحيد لا في العقائد الوثنية ما فيش تسليس وتوحيد ساعات في ثلاث الهه بس الكتاب يقولوا تشريس لكن مش هو زي زينا يعني لما نقول ايديس اتجوزت اوزوريس وخلفت حورس في اله اب والهه هم ومن نسلهما اله اب ده مش تشريس مسيحي كمان حتى القصة دي فيه حرص وفيه ست كمان يعني مش ثلاثة بس المهمة في عقيدة التسليس انها تسليس والتوحيد في نفس الوقت يعني الثلاثة واحد فعمرنا ما شفنا في العقائد الوثنية ان فيه ثلاثة عن واحد كذلك في العقائد المصرية القديمة ده فيه تعداد آليها كبير جدا مش مجرد ثلاثة يعني وحتى ان كانت فصة ايديس وازويس وحورس في التاريخ المصري فبالماسيحية متشرف في كل بلاد العالم مفيش بلاد العالم كلها حاجات ما ثم بيقول من ضمن اللي سمه برضو او اراه في الانترنت ان الملك قسطنطين هو الذي وافق على جعل المسيح في مجمع نيحية ده موجوده في الاناجيل قبل قسطنطين بتلتمائة سنه هو الواد. ووقف ضد اريوس واباعه الذين او على التوحيد ووافق على التسليس ارضاء الاثاناسيوس طبعا الي بيقول الكلام ده ياخد صفر في التاريخ لان ما فيش حد افتح في اثاناسيوس ابدو قسطنطين للملك وهو اللي نفاه اكثر من مرة وقسطنطين كانت اخته بتعترف على أسقب أريوسي فكان بيبطهد التناصص ويا ما عمل فيه البدع يا ما عمل فيه البدع لدرجة أن التنكرس ما كانش عارف في قبل فالتنكر مرة في زي فلاح ومشي قسطنطين راكب الحصان بتاعه وخارج لقى واحد في السكة وبتفر وشدر في اللي الجامل قال له قف يا قسطنطيني ليه كلمه معهم فوصلوا اليه الثناسيوس فترجعوا اكلموا الثناسيوس من قسطنطين فنشقد قسطنطين جامل الثناسيوس لكلام يبني ناس ما بيخمموش في التاريخ او بيحاولوا انهم يخترعوا تاريخ يبسطهم ثم عفيدة التكليس فموجودة في متى الثماني وعشرين لما بيقولوا عمدوهم باسم الاب والابن والرحال القدس وقال باسم ليش باسمها باسم الاب والابن والرحال القدس وموجودة في يحنى الاولى رسالة يحنى الاولى الصح 5 آية 7 ما تصدقش كل اللي موجود في الانترنت فالانترنت ده مجموعة من اخبار لا تعرف اين الصح واين الخطأ الا بتحليل معين ومبعاق